وصلنا إلى باب الدفن بعد أن تكلمنا في المرة الماضية عن أحكام صلاة الجنازة نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن احكام الدفن نبين فيها السنة في الدفن ونحذر من البدع التي أحدثت في بعض البلاد عند الدفن طبعا بدايةً الدفن عندنا يختلف عن الدفن الشرعي نظرا لحال الأرض الطينية عندنا يعني الأصل في الدفن الشرعي أنه يكون تحت الأرض لكن لأن الأرض طينية وإذا حفرت فيها فخرج الماء فنضطر إلى أن ندفن فوق الأرض وهذا للحاجة والاضطرار لأن لو حاولنا نعمل خرصانات تحت الأرض هذا صعب عشان يتعامل للعدد القبور الموجودة كل قبر يتعملوا خرصانة في الأرض هذا أمر يصعب, يصعب ويكلف ولا سامة أن الأراضي تباع وتملك المقابر مثلاً كالأول منطقة مقتطعة من الدولة الدولة مقتطعها للدفن، دفن المسلمين محدش بتفعلها فلوس لكن الآن عشان واحد يشتري عين واحدة في مقبرة ممكن يوصل لـ 13 ألف جنيه أو على الأقل لـ جنيه عشان يشتري بس إيه؟ عين يتدفن فيها بس فطبعاً صعب أنها يدفن تحت الأرض فإحنا الكلام طبعاً بيتكلموا في كتب الفقه عن اللحد والشق والكلام ده وهذا يعني الأسف لا نراه عندنا لكن بطراف السعودية وفي بعض الأماكن الرملية في مصر بيت في أماكن رملي قال حكم الدفن فرض كفايه وفرض الكفايه كما تقدم هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الايه عن البقيه ده فرض كفايه فرض كفايه لا يخاطب به كل واحد بعينه بل تخاطب به الأمة فاذا قام بعض الأمة به سقط عن الايه عن الباقي صفه القبر يجوز أن يكون القبر لحدًا ويجوز أن يكون شق شقا. واللحد أفضل لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذن كلاهما جائز اللحد والشق الشق أن أنت تشؤ في الأرض تفتح في الأرض تعمل حفرة بعمق مثلا مترين أو نحو ذات اللحد أن أنت تيجي في آخر هذا الحفر وتقوم بعمل ما نسميه نحن رف حاجة زي رف كده زي شفت أنت كده البتادي باتريا دي كده فتقوم جاي في أسفل الحفرة وتقوم حق أفحر دي كده وتحط فعل الميت دي اسمه إيه لحت ثم تصف عليه بالطوب تقوم قافل عليه بالإيه بالطوب ثم بعد ذلك لما يخرج بقى اللي كان بلحد اللي هو اللي اللي بدفن ما يخرج يقوم اللي وقفين إيه يهيلوا الطراب على الإيه على الحفرة واضح الكلام أما الشق أن أنت تحط الماء تحت الحفرة ثم تصب عليه ضي اللبن وغد بالك وتسد المسافات والفراغات ثم تنزل عليه الطراب أو تهيل عليه الطراب كلاهما جائز في الإسلام مسألة الشق جائز ومسألة اللحظة جائز أيهما أفضل اللحظ ليه اللحظ لأن هذا هو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في ذلك الصحابة اختلفوا نفعل هذا أو ذاك فاسمع الحديث قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد يعني يلحد للموتى واللحدة طبعا السمية لحد من الميلان لأنه شيء ميل في الجن حتى منه الملحد الحد اللي هو الميل الحد اللي هو الميل الميلة عن الحق وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما نرسل للاتنين اللي ده والده اللي بيعمل لحد واللي بي بي بيحفر فقط فأيهما سبق تركنا فأرسلنا إليهما فصبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح وعن سعد بن بيوقص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصباً كما صُنِع برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يكلمك عن معنى اللحد الميل وذلك إنما يكون في الأرض المتماسكة الصلبة التي لا ينهر طرابها وذلك بأن يحفر القبر ثم يحفر في أسفاله من جانبه الذي يالي القبلة وأما الشق أو الشق فهو أن يحفر القبر ثم يوضع الميل في أسفل الحفرة ويعرَّش فوقه باللبن أو الخشب ونحوه ثم يوضع فوقه الطراب أهو. وجايب لك بقى الاتنين همت جايب لك الصورة عندك في الكتاب صورة اللحظة وصورة الشق اخذ بالك الشق اوزا انا لك انه بيحفر الحفرة وفي اخر الحفرة يقوم حطة الميت في ناس بقى فاكرا انه حطة الميت يقوموا ردمين فوق طراب لا بتعرش فوقه الأول. بتعرش فوقه بالطوب وتسد الفراغات بالطين وبعد كده تقوم ايه تهيل الطراب على العرش على العريشة في فراغ وتراب لا في فراغه طبعا اه فراغ بتراب ونحو ذلك واضح في بنحو بتراب ونحو ذلك يقول لك ثم يوضع الميت في اسفل الحفره ويعرش فوقه باللبن او الخشب شيء دي او ده ونحوه. ثم يوضع فوقه التراب فوق الايه فوق العريشه فوق لا مش على جسم نفسه ان هو تكبش على الجسم على الجسم نفسه لا يعرش عليه والله هو اللي ذكروا الفقهاء في الكتب حتى في منار السبيل وغيره من كتب حناب ان انت بتحط الطراب على الميت نفسه اه طيب ماشي طيب ماشي والله دي بقى كيفية عندهم لكن ده الكيفية الشرعية اللي موجودة في كتب اهل العلم قديما وحديثا اللحظة كما ذكرنا في كيفيات قال ويلاحظ في القبر امور الامر الاول انه يجب ان يعمق ويوسع ويحسن فعن الشاي عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصيب الناس وأصاب الناس, الناس جراحات فقالوا احفروا وأوسعوا وفي رواية وأعمقوا وفي رواية وأحسنوا إلى آخر الحديث إذن أول صفة من صفات القبر أنها يعمق ويحسن يعمق ويحسن يعني حتى وانت وانت بتحط الطوب كده وانت بتليس على الطوب لابد يكون ايه ها بي بهندسة كده بالضبط يكون في نظام في في الطوب ونحو ذلك جاين جاين لك او جاين لك او جاين لك او جاين لك او احنا قلنا تستنى لغاية ما نخلص الدرس في نفسك حاجة ما تقلتش هنقولها اثنين يسنوا ان يرفع القبر طبعا مش رفع القبر المقصود بقى مش القبر عندنا كده لا مش الاوضه اللي بنعملها دي لا المقصود القبر اللي هو تحت الأرض نفسه يعني بعد ما تنتهي من دفن الميت وتردم عليه خالص تقوم رافعه مقدار شبر تقوم عامل شقه وتروح للقبور اللي هي في البقيع كده تلاقي ايه التراب زايد عليها ايه مقدار ايه شبر ومحطوط عليها طوبه وفي بعض الامور محطوط عليها طوبتين واخد بالك هو الصح ان تتحط طوبه واحده بس لكن بقوله مش شايف الراجل اتحط بين طوبه والست طوبتين او العكس لكن الصح أنه يتحط إيه طب واحدة فاخد يسن أن يرفع القبر بعد الفراغ من الدفن قليلا نحو شبر فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له اللحظ ونصب عليه اللبن نصبا ورفع وروف قبره عن الأرض نحو من شبر نحو من إيه من شبر إيه جيم أو الصفة الثالثة أن يجعل القبر مسنماً بالطراب والحصن أن يجعل القبر مسنماً بالطراب والحصن شفت أنت الجمل الجمل بيبقى له حاجة فوقك السنمه أو السنام فقال لك أن القبر استحب أنه يكون مسنماً بهذا الطريق قال ولا يكون ذلك بالبناء والطين فأمال بيه بالطراب فعن سفيان الطمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً والمسنم هو المرتفع من وسط ومائل من جانبه أي مثل سنمة الجمل مثل سنمة إيه؟ الجمل قال ابن القيم وقبره مسنم أي مبتوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين وهكذا كان قبر صاحبيه طيب أربعة أن يعلم بحجر ونحوه أن يعلم بإيه؟ بحجر ونحوه بطوبة لما ثبت عن المطالب ابن أبي وداع قال لما مات عثمان بن مزعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطيع حمله فلم يستطيع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن زراعي ثم حمل في وضاع عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأتفن إليه من مات من أهليه اتعلم عليه قبر ايه اخي نعرف ان في مدفون هنا اه ونعرف ان دي فلان عشان لما حد قرابه يموت ندفنه ايه معاه زي ما بيحصل وقت عندنا مثلا يقول لك ايه دي قبور عيله ايه عيلة فلان دي قبور فلان مثلا يبقى معروف فتلاقي الراجل اللي بيدفن واولاده واولاد ولاده عارفين ان دي ايه تراب فلان لو حتى مدفون من 100 سنه تلاقي قرايبه كلهم بيدفنوا في نفس الايه في نفس المقام كتابة عن المقابر ممنوعة الكتابة نحن نكتب الباقي هو الله قبر المرحوم فلان الفلان لكن لو كتبت الاسم فقط لتتعلم به القبر فبعض العلوي المعصرين أجاز ذلك وخد بالك قال لك يجوز إن أنت لأن الحديث أقول لك أنه حط حجر وقال أتعلم به قبر إيه قبر أخي ولسهما أنه لوحظت أن القبور إن لاحظ أنه زمان كان كل واحد يدفن فيه ها في قابر ما ما ما دخلش حتى العلماء المع... القدامة يعني في مراسي بقول لك إيه ولا ويحرم دفن ميت مع غيره يحرم يعني يحرم أنت تحط واحد مع واحد في خبر واحد طبعا الكلام ده الوقت عشان نقوله استحالة استحالة نقول الكلام ده هتجيب كبور منين يعني كل علا تاخد لها بلد بقى أخد بقى منفعش فإنت الوقت بتضطر تدفن الناس في مع بع بع بع بع بعضه تدفن الناس مع بعضها فانت الوقت فيه ميت لسه مدفون وانت عارف عايز تدفن على واحد وعايز تعرف الميت دي ميت امت هتسيب القبر كلا من غير ما تكتب عليه مثلا حاجة هتطلع الميت جازي كل لسه يتحلل أو لما يتحلل بعد فالشاهد من الكلام ان, إن القبور قد يحتاج إلى تعليم بس تعليم لضرورة لنكتب بقى آيات قرآنية ولا نعمل له رخامة ولا كلام اللي بيحصل كل دي كلام مش من السنة قال أيضاً ويلاحظ في القبر أنه لا يجصص ولا يبنى عليه ولا يكتب عليه أهو عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر يتعمل باسمنته وتبنى بقى بطوب وتعمله مش عايف إيه وتحس أن أنت داخل أوضة واخد بالك لا واحنا نروح بعيد لي ما احنا هنا الناس عندنا تلاقي عائلات عاملة ومدخلة كهربة وحاجات عجيبة في المقابر وزرع و... آه وحوش تقولش الميت هتطلع تفسح فيه اخد بالك فالأول ناهي ان القبر لا يجصص وازاك احنا ما نرفعش القبور الا للحاجة فقط الا الايه للحاجة لكن احنا نبني فوقه وكلام ده لا ونهى ان يبنى عليه ونهى أن يبني عليه ونهى أن يقعد عليه فعش واحد يطلع يعود في إيه فوق القبر دي إهانة للميت فعش واحد يقعد على القبر لا الأدوار اللي فوق بعضها ديت دي لا تجوز يعني حتة إن واحد عمل قبر دورين دي لا تجوز ليه لأن انت محتاج حكتين بس عين رجالة وعين حريقة ماشي موجودة بس لها جوز اللي عملها غلط اللي عملها غلطان انت انت انت انت محتاج تدفن ايه راجل او او ست طب انت عمله دور تاني ليه معمول عم دور تاني ليه عشاء الى بعد كده يعمل عشة الفرق في الساطح عما زي الدنيا بقى ما اما طرح ما عامل ما هو في الدنيا عامل شقة له وامراته شقة هو وامراته بعد شقة العيال بعد كام رب الفرق في الساطح يبقى يعمل كده في المقابر بقى فهو الاصل ان القبر لا يبنى ولا جزءا يرفع فوق الايه الحاج، طب إحنا ليه بنعمله فوق الأرض؟ لأننا مجبرين على كده هو الوقت لو ان القبور اللي عندنا ده أو الأرض اللي عندنا ينفع ندفن تحت الأرض ينفع نعمل الأوض اللي إحنا بنعملها دي؟ ما ينفعش لا يجوز شرع لكن ليه إحنا بنقول يا جوز؟ لأن ده الدرورة. ما ندرش نعمل غير كده ما ندرش نعمل غير كده إذن الأصل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر يدبنى او أن يقعد عليه ما ينفعش واحد يقعد على قبر طبعاً المقصود بمنع الجلوس منع الجلوس على القبر نفسه لكن لو فيه رصيف قدام القبر يجوز, يجوز, يجوز الجلوس عليه لكن أن أنت تطلع في الطربة نفسها لا ممنوع وأن يبنى عليك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطأ القبر لا يفعش واحد يطلع يوقف عليه ولا أن يكتب عليها ما يتكتمش على القبور قال قال الشيخ بن عثلين الله فالصحيح أن تجصيصها والبناء عليها حرام إن القبور ترفع ده حرام قال تنبيه وما يكتبه البعض على باب المقبرة لمعرفة ملكية الأرض ان تعرف ان دوته رب عيلة فلان لعدم التعدي عليها مع مرور الزمن ما أنت ممكن الوقت لو أنت معلمتش القبر بتاعك ولا كتبت عليه ولا عرفته للراجل اللي بيته ممكن أنت تموت الجيل اللي بعد كده يقوم الناس واخدين التربة بتاعتك فالأراضي الوقت مملكة فقال وأما إذا كُتِب على القبر لعدم التعدي على ملكيَّته فيكون هذا من الأمور الجائزة للضرورة ولكن لا يكتب على كل قبرٍ بخصوصه ثناء ونحو ما يجيش بقى أبر المرحوم فلان ويعملوا وكل نفس زائقة الموت ويعملوا رخامة والكلام دا كل لا دي لا يجوز إحنا ما نكتِبش إلا للضرورة فقط صفة الدفن يبقى تكلمنا عن صفة القبر نفسه أنا عن صفة الدفن إزاي بقى ندفن الميت قال السنة إدخال الميت من مؤخر القبر فعن ابن سيرين قال كنت مع ناس في جنازة فأمر, فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر ومعنى هذا أن يوضع رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن طبعا الكلام ده برضو يعني يصعب تطبيقه فيه لأن لان القبر مفتوح من جوه مش مفتوح من هنا من الجات ثانيه فحته ان هو فيه والكلام ده ده صعب قوي يعني حسب القبله حسب اتجاه القبله فاحنا برضه النبي هو بيتكلم على الشق واللحده والكلام لكن احنا يصعب طبعا الحاجات دي المهم ان الميت يوجه في القبر الى الايه الى دخلته بقى في اي اتجاه المهم يدخل يتجه الى الايه الى القبله والعلماء دلوقتي يتجهوا للقبله زي ان المصريين فاهمين ان يتجه للقبر انه ينام على ظهره ورجلي للقبل عشان لو أقول لك لو قام قاعد يوم قاعد إيه يبقى وشه للقبلة وده كلام خطأ ده غير صحيح ينام على جنبه الأيمن ينام على جنبه الأيمن مستقبل بصدره القبلة إن صدره هو المستقبل للايه حسب القبلة حسب تجاه القبلة المهم أنه ينام آه آه بالضبط المهم في القبر اللي, اللي اللي بيلحد أو اللي بيدفن ينايمه على جنبه اليمين وقت بالك ولما ينام على جنبه اليمين يبقى صدره في اتجاه الايه في اتجاه القبر ايوه, كده. أيوة كده ويبقى مستقبل الايه القبر طبعا سواء بقى انحرف عنها يسارا او يمينا المهم يبقى في اتجاه الايه القيل ان هو صدره في اتجاه القبر ويقول الذي يدفنه بسم الله وعلى مله رسول الله او على سنه رسول الله واخد بسم الله وعلى مله رسول الله فعن ابن عمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن البيضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت إذا وضع في قبر فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحظ بسم الله وبالله في, في, في زياده وبالله بالله يعني بأمره وحكمته ان الذي امرنا بذلك هو الله سبحانه وتعالى وقيل بالله يعني بعونه واخد بالك الوساده ديت بعض الروايه قال لك ان في بعضهم حسنوها وبعضهم ضعفها شن بقى ايه انا بيسندها دخلتها هنا ديت ايه دخلها امم أحد كده، دجاج في بعض النسخ فين ثم أدخلوا من قبل رجلية القبر وهذا من السنة، قال ابن المنزل، ماشي طيب هذه الزيادات، لكن كلها تأكد نفسنا أنه هنا مكتفي يعني النسخة مكتفي بذكر دليلين، هنا ذكر أربع عدل، لا يوجد مشكلة، المم المم الكلام يكون في نفس المصبية إذن تقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن يبقى خلي بالها الكلام ده بنقوله من جهة إيه الاستحباب يستحب يعني لو واحد ما نيموش على جنبه الأيمن ونيمو كده على ظهره وخلاص ها؟ ما فيش مشكلة واخد ما فيش مشكلة لكن خالف السلم ووجهه قبالة القبله ورأسه عن, عن يمين القبلة ورجلاه عن يسال القبلة زمنا الدكتور منصور نم بالضبط كده الوقت ماشي؟ قال ابن حزمٍ وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض قال ابن حزمٍ وتوجيه الميت إلى القبلة حسن فإن لم يوجه فلا حرج قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله تولوا فثم وجه الله ولم يأت نصٌّ بتوجيهه إلى القبلة قلت ولكن يكفي في ذلك كلامه السابق أنه عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه السنة يبقى السنة سنة المسلمين إن الميت يوجه إليه إلى القبلة في قبر استحبابًا يوجه إلى القبلة إيه؟ استحبابًا طيب، الوقت الراجل خلاص دخل للميت القبر؟ ووجهه للقبلة يعمل إيه قال لك ثم تحل عقد الكفن الميت طبعا بيبقى إيه إذا ما إحنا بقلنا المرة الفاتت بيبقى متربط الراجل بتلت أربطة فيقوم هو عمل إيه يقوم فاكك اللي ديت حالي للكفن ليه عشان لما الميت ينتفخ واخد بالك بطنه يبقى فيه سعن إيه إن الكفن يتحرك ولا يكشف وجهه لأن في بعض البلاد يقوم بقى يكشف لك وشهم حط تخده على إيه على الطراب لا هذا ليس من السنه السنه حل الكفن فقط قال ثم تحل عقد الكفن ويبقى الوجه على حاله لا يكشف الا ان يكون محرم فانه لا يغطي راسه اصلا زي ما ذكرنا في حديث الوقاصات والدبه قال ولا تخمروا ايه راسه ولا تخمروا رأسه وكذلك لا يغطي وجهه يعني وجه المحرم أما ما يفعله بعض الذين يقومون على الدفن من كشف الوجه لغير المحرم وتجليل الثوب فمما لا دليل عليه وهو مما طوارسوه جهلا بعضهم عن بعض بلا أثارة من علم في بعض البلاد يعملوا الكلام ده لكن الكلام ده بدعة وليس بالشن قال ثم يوضع اللبن خلف الميت إن كان لحدا زي احنا قلنا الطريقة إن لو في لحدة هتقوم دخل الميت في الحتة اللي عاملة زر رف ده ايه؟ تقوم حاطط الميت وتجوه للقبلة وتقوم طالع وتقوم ايه قافل بقى الحته الفاتحه دي تقفلها بالايه بالطوب باللبن تعمل صف طوب كده عليها وبعد كده يوهال على الايه التراب طبعا دلوقتي ما فيش لحظه طبعا هنا عندنا فالراجل اللي بيتفن بيطلع ويقوم عامل ايه قافل القبر بايه ها بالاسمنت والايه بالسمنتو والطوب طيب ماذا بعد الدفن؟, ماذا بعد الدفن؟ طيب بالوقت الميت الدفن اتوجه للقبلة فكنا الربطة بتاعت الكفن طيب بعد كده بعد ما يدفن نعمل قال السنة بعد أن يدفن الميت أن يقف المشيعون قليلا يستغفرون للميت ويسألون له التثبيت ودليل ذلك ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وثبت أن عمر بن العاص رضي الله عنه أوصى أن يقفوا عند قبر قدر أن ينحر جزور ويقسم لحمها يعني يمكثوا إيه؟ فترة كأنهم دبحوا جمل ووزعوا كمان إيه اللحمة بتاعته قال أستأنس بكم وأنظروا كيف أراجع رسل ربي رواه مسلم وهذا الدعاء لم يثبت أن يكون جماعيا ولا أن يقوم أحدهم فيدعو ناس يؤمنون ولكن الصحيح من ذلك أن يدعو كل, إن أن يدعو كل إنسان بمفرضه بصوت منخفض. الخفط الدعاء عند القبر كل واحد في سره وإحنا كنا في يوم الأيام بنتكلم عند القبر وبندعي عشان نعلم الناس السنة ده أولا وعشان نزيل البدع لأن كان فيه بدعة التلقين عندنا في شربين قبل كده اذكر يا فلان ابن فلان أخر ما خرقت على من الدنيا وتقوم الناس في صوت واحد لا إله إلا الله كأنه وقق فيه قدام الصناع بغششوا يعني واضح فطبعا الكلام ده عشان نلغيه خد وقت فكنا بنضطر نقول موعظة عند القبر وبندعي وكنا لما بندعي محدش بيأمن ورانا كنا بنقول يا جماعة قولوا في سركم كل واحد يرد الكلام في في السر واضح يبقى الدعاء الجماعي دعاء الجماعي ليس من السنين واضح التذكرة التذكرة الراجح أنها جائزة وبعضهم استحبها مع عدم المدومة عليه يعني بعض المعاصرين زي الشيخ الله رحمه الله كان يقول بجواز التذكرة أو الموعظة عند القبر بس موعظة خفيفة وليست خطبة أه ما تكونش دايما وما تكونش خطبة مش كأن واحد واقف على منبر بخطب لا ده حاجة خفيفة استغفروا لأخيكم سأولا التثبيت تذكير بإيه إيه إيه إيه لمثل هذا فأعدوا كلمتين خفافة ثم إذا رأيت المقام يستدعي ففعل يعني أنت واجد ناس ما بصلوش وناس عندهم غفلة يبقى يستدعي موعزة ولو ماستدعيش استدعي موعزة لكن إنت في مكان مليان إخوة وناس ما شاء الله فاهمين فاهمين الوضع وفاهمين الدفن ولو إنت سكت ما فيش حدها يبتدع ولا حد يبقى إذن في الحالة دي ما تقولش لإيه؟ ما تقولش الموعزة واضح الكلام؟ أقب الضبط قالوا في بعضهم قال لك إن الموعزة عند القبر بيدعة وبعضهم قال الموعزة عند القبر مستحبة وبعضهم توصت قال سنة عند الحاجة ليس عند الحاجة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دفر خلق كثير ولم يتكلم عند القبر وثبت أنه تكلم أحياناً بحديث البراء بن عازم واضح الكلام فإذن يقالوا بأنها مستحبة عند, عند الحاجة مستحبة عند الحاجة الطلقين بدعة الطلقين بدعة ما يفيدش الميت في حاجه الميت ما يسمعكش اصلا الميت ما بيسمعكش غير وانت ماشي الميت ما يسمعش غيره التماشي وانه لا يسمع قرعا عليكم حين تولون عنه واضح الكلام وبعدين انت حتى لو سجلت له شريط ودخلته معاه هو اللي, اللي بيتكلم مين عمله هو عمله اللي بيتكلم لو واحد مسك مايكروفون بره وقال له ما تنساش تقول لا لي اله الا الله واخد بالك وقعد يغشش من بره ولا هو هنا ولا هو هنا ليه يثبت الله الذين امنوا بالقول في الحياه ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالتثبيت هنا من الله وبعد العمل هو اللي بيتكلم العمل الإنسان هو اللي بيشجع على الكلام هذا سأتي والعلماء قالوا أنه يسمع أحياناً ولا يسمع أحياناً يعني السلام ورد أنه من مسلم يمر على قبر أخ له يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام هذا الحديث في ضعف وضحكي. بس الظاهر من النصوص ان أنت لما تخش القبر بتقول إيه؟ السلام عليكم أهل الدنيا من المؤمنين والمسلمين فمعنى أن أنت بتقول السلام عليكم دي دليل على أن فيه أكيد حد إيه؟ ها؟ بيرد وبيسمع فلذلك اللعاء قالوا أنه يسمع أحياناً ولا يسمع حياناً. لكن صلة بأهل الدنيا منقطعة يعني اثرت والد الدنيا من قطعه يعني لو واحده ارفانا مثلا من حياتها ومن عيالها وقامت راحت عند جزها اللي مات وقعدت على المصطبه قاعده تشكي له تقول له شوف يا اخويا اللحمه بقت بكام وشوف العلم قضضني في حياتي ومش عارف ايه الراجل ده بيسمع حاجه مندي دي بيسمع حاجه من ما بيسمعش حاجه من دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ان لله ان لله ملائكه سائحون في الارض يبلغوني عن امه السله شفت الكلام يبلغوني أو يبلغوني عن أمات السلام فهذا مين هذا النبي صلى الله عليه وسلم واضح الكلام فهو الميت يسمع أحياناً ولا يسمع إيه أحيان لكن هل يسمع سماع الأحياء أنه عارف إيه اللي بره في الطربة يعني عيال مثلاً قاعدين يشربوا مخدرات بره قدام وأعرف أن فيها البيت يشربوا مخدرات بره بره هيبقى ميت إزاي بقى هيبقى ميت إزاي وربنا بقول إيه ومن ورائهم برزخون من ورائهم يعني إيه؟ برزخ بعد الدنيا ما فيش خلاص ما فيه صلة بالدنيا ما فيه صلة ايه بالدنيا الدعاء يصل الدعاء يصل ويستأنس به وينتفع به بلا شك وكأنها هدية هدية وهدية إليه وده هيجيب في باب بالتفصيل ما ينفع الميت وما لا ينفع الميت الحاجات اللي بتنفع يقول الحاجات اللي بتنفع شيء قال الموعزة تكلم على الموعزة هوت وقال لك يجوز الموعظة في بعض الأحيان على ألا يتخذ ذلك سنة وعادة وكأنها من متممات الدفن واخد بالك يعني من جيش بقى نسيم الموعظة طليل الناس زعلانة ليه لأن خلاص بقى التقوص عندهم تقوص إن لابد في ميت يبقى في موعظة عند الطربة في جنازة في الجامع لابد واحد شيخ يروح يقول إيه درس في الجامع كل دي بدع كل دي بدع حتة إن إحنا نواصب على طقس معين وعلى شيء معين على إنه عبادة والناس تفهم الكلام ده هذا خطأ لا إنت الوقت في المسجد والجنازة والناس وإنت راجل داعية وموجود مع الجنازة مفيش منع تذكر الناس اللي يعطي لكن عشان بقى أول ما الجنازة تيجي الجامع اتصروا على الشيخ مجد يجي يقول درس اتصروا على الشيخ فولان يجي يقول درس أصبح خلاص بقى الوقت الناس فهم إيه إن لو ميت مثلا ما تقلوش درس يبقى ميت فق يقول لك ده اليبو ما حدش اهتم بيه خالص نلبس العسلنا كان الكلام ده فيه كلام يعني الكلام ده يعني اللي نقول بيه صلاه الضحى طيب اذا يجوز الموعظه عند القبر احيانا للحاجه بدون ان نواظب ايه عليه من احق بالدفن مين اللي يدفن الميت قال اعلم رحمك الله أن الذين يتولون إنزال الميت في قبره ودفنه هم الرجال وليس النساء النساء منفعش يدفن طبعا لأنهم لا يقون على ذلك ولأنه ليس من سنة المسلمين الأصل حتى لو كان الميت أنثى فاللي يدفن من؟ الرجال برضو وعلى هذا جرى العمل في جميع عصور المسلمين وهو المعهود في زمن صلى الله عليه وسلم وأحق من يتولى الدفن هو الوصي الوصي يعني, يعني لو المية توصى أن واحد يدفنه هو اللي يدفنه فإن لم يوصي بذلك فأحق الناس بذلك أقاربه إن كانوا يحسنون الدفن إذا كان حد من قريبه يعرف يدفن يبقى يدخل مع القبر هو اللي يدفن بيوجهه برجله اليمين برجله الشمال بأي رجل ينط في القبر برجل اتنين ما فيش مشكلة لا بأس قال الله تعالى وأولوا الأرحم بعضهم أولى ببعض وتقدم قول علي رضي الله عنه بعد فرغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يلي الرجل أهله أولى الناس بالرأي المين أهله, أهله أقاربه فإن لم يكن ثم أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أفرض يليموا رأي ما يعرفوش يدفنه أو لا يريدون الدفن لأنهم يعني من شدة الحزن لا يستطيعون هذا والعجيب بقى تلقي ناس سعة الدفن يقول لك ما يسيلش الست غير محارمة والناس اصلا مش قادرين يسلوا بطولهم اصلا يقول لكن محارمها يشيلوها ودوها الواحد غريب يدفنها طب ايه لازمتها بقى يعني ايه لازمتها نشق على الناس اخد بالك لا للأسف في ناس يعني بتتصدر في هذا ويمكن يكون محارمها لسه بعضهم ما جايش لسه متأخر شوية عن الجناز يستنهم لغير ما يجي محارم لا نقول هو الأفضل ان محارمها يشيلوه لكن المحارم مش موجودين ثبت ان اللي دفن بنت النمسى صلى مين ابو طلحة وليس من محارمها أصلا أخذ بالك النبي واقف صلى الله عليه وسلم وزوجها واقف عثمان نفس واقف عثمان واقف والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ومن لدخل القبر وتفنها أبو طلحة رضي الله عنه إذا لا يشترط المحل لكن هم بلا شك إيه؟, إيه أفضل بلا شك أفضل يستحب بلا شك قال ويجوز أن يتولى الزوج دفن زوجته بنفسه لكنه اشترط عموان قال لا يتولى دفن المرأة من جامع أهله تلك الليلة قضي شرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي يدفن المرأة ما يكونش ايه لا يكون قد قارف تلك الليلة ما يكونش يجامع زوجته الليلة دي طبعا الشرط هذا عشان نطبقه الانده برضو ايه صعب لان عشان تجي تفوص للناس كده وتقول للرجل اللي يدفن يقول لك تعالى معلم يدفن انت وبعدين يعني انت اه يعني هيبقى صعب دي لكن بلا شك لو طبق هذا الشرط فأ لكن هذا أيضاً نقول أنه إذا استطعنا أن نفعله فلنفع والدليل على ذلك حديث أنس قال شهدت ابنة, ابنةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم كالثوم في بعض الروايات ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقاري في الليل أهله فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال فانزل فنزل في قبرها فقبرها فنزل في قبرة في إيه؟ فقرأ بعد ذلك قال الأوقات البنهة عن الدفن فيها في أوقات يُكره الدفن فيها الوقت الأول قال لا يجوز دفن الميت في الأوقات الثلاث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها في حديث عقب بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنّا او ان نقبر فيهن موتنا ممكن نقول نقبر او نقبر تقرا بالضم او بالكسر حين تطلع الشمس باذغه حتى ترتفع وحين يقوم قaim الظهيره حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب دول ثلاث اوقات يقرا فيهم الدف قال لك الوقت الأول إيه حين تطلع الشمس بزغطاً حتى ترتفع ساعة طروع الشمس الشروق ساعة الشروق ممنوع دافن لكن لو بعد الفجر يجوز ما فيش مشكل لا بأس بالدفن بعد الفجر خلاص لكن ساعة شروق الشمس ما ندفنش وحين يقوم قائمة الظاهرة يعني قبل الدور بحوال عشر دقائق واخد مالك قبل الدور بحوال عشر دقائق أو ربع ساعة وحين تضيف الشمس للغروب تضيف يعني تميل لما الشمسة تبدأ إيه تغرب قبل المغرب بحول عشر دي كده بعد المغرب جائز بعد العصر جائز بعد الظهر جائز بعد الفجر جائز مش مشكلة فيه لكن ما يجيش بقى إيه إحنا مستنين جنازة تيجي بعد العصر الجنازة دي جاء من مصر من القاهرة قاعدين نستنى في الجامعة من عصر والجنازة قمت جاء مثلا على الساعة خمسة أو على الساعة خمسة الله ربع يوم ايه لك يلا قوم نصلي على الجنازه ونروح ندفنها ندفنها الساعه 5 و ولا 5 و لا نقول لا انتظر بقى ننتظر لغايه ايه المغرب لغايه نصلي المغرب ونروح ندفن واضح الكلام خلاص يعني كله جاهز ولا طيب خلاص طيب يا. من الساعه كام انتوا من عند كامل وقت طيب خلاص. نكتفل. طيب ان شاء الله أنا نختم بس الجزيادات وننتهي إن شاء الله ونكمل المرة القادمة بإذن الله طيب الأوقات الثلاث عرفناهم اللي هو لا يكره الدفن فيه مسألة بقى الدفن بالليل واحد موصمة الدفن بالليل واحد موصمة الدفن بالليل ما يدفنوا بالليل بعد العشاء أما الدفن بالليل فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم فذهب الجمهور إلى الجواز يجوز الدفن بالليل بس في شرط هنقوله الوقت العلماء اختلفوا فيه الدفن بالليل قال يجوز ولا لا يجوز لا الجمهور علي أنه إيه؟ يجوز. يجوز طيب وكره ذلك الحسن البصري لحديث جابري بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قُبِض فكف في كفا غير طائل وكُبِر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصَلَّ عليه إلا أن يُضطر انسان إلى ذلك والحديث رؤوا الإمام مسلم قال الشوكني رحمه الله فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وتكفينه فلا بأس بالدفن ليلة يعني إيه الكلام ده الوقت الدفن بالليل في صربعة صح الناس الآن وعايزة تدفنوا بتاع فممكن يجيبوا كفا غير سابغ ممكن يكون في شتة يكون في برد فتيجي تقول للناس تعالى صلوا على الميت محدش يجيلك يبقى العدد إيه؟ قليل فإذا كان العدد قليل أو, او الكفن غير سابغ فيكره الدفن إيه؟ بالليل لكن نفرض الدفن بالليل الوقتي الناس قاعدة في المحلات والناس بتشتغل لغاية الصلاة 11 بالليل وانت لو نديت وقلت ان في جنازة في العيشة هتبصت للمسجد مليان عن آخرة والناس تيجي ولو جبت مثلا لو جبت كشفات والكلام ده هتروح تدفن في اضاءة في المقابر يبقى اذا الدفن بالليل نقول أن الأصل أنه لا يدفن بالليل الأفضل عدم الدفن بالليل عدم الدفن إيه؟ بالليل طب إيه العلّة العلّة هو ألا نهتم بكفن الميت أو أو بسبب قلة عدد الإيه؟ المصلين والمشيعين للجنازة لكن إذا انتفت هذه الأشياء ها؟ يجوز الدفن بالليل واخد بالك وك وكذلك أيضاً إذا خشينا أن يتغير الميت في شدة حر عشان نسيب الميت من بالليل وفي بعض البلاد ايه بقى في بعض البلاد عندها عقيدة ما تدفنش غير العصر مش تدفن بقى الظهر لا في بعض البلاد كده ممكن الميت ميت من العصر من العصر بعد العصر يفضلوا سايبينوا من العصر غيرت ايه عصر ثاني واخد بالك لا دي, دي دي دي في كراها لان امرنا بالاسرع بالايه بالجناز. الدليل على إن الدفن بالليل جائز إيه بقى ومما يدل على جواز الدفن بالليل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلاً قبره ليلا وأسرج في قبره النبي دفن بالليل واحد وكمان مسك مصباح فين؟ ها في القبر يبقى لو واحد جايب كشاف أو الكلام ده في القبر لا فيش مشكلة فيه وكذلك دفن أبو بكر ليلاً من غير إنقار أو دفن أبو وكر ليلا من غير إيه دفن أبو وكر ليلا من غير إنكر والله تعالى أعلم قراصة الكلام إن الدفن بالليل جائز جائز ولا سيامة إذا تيسر الصلاة على الميت وتشيع الميت وإلكف ناقف إن شاء الله عند الملاحظات الملاحظات والتنبيهات ناقف عندها والمرة جاء بإذن الله ناخدها مع باب التعزية وزيارة القبل إن شاء الله يبقى لنا اللاربع القادم هنيج إن شاء الله بدري اللاربع الجاي وهنأخذ درس بعد المغرب بعد العصر إن شاء الله من الساعة 4 وربع بإذن الله ودرس ثاني بعد الإيه بعد المغرب يوم الأربعة إمتى ما هيبقى الامتحات فوق وإحنا تحت والله إحنا هنيجي برضو المرة الجام من الساعة 4 وربع إن شاء الله نيجي الساعة 4 وربع بإذن الله المرة القادمة